باب بيان بعض انواع السحر انواع سحر وليست من السحر وليست من السحر في قوله صلى الله عليه وسلم ان من البيان ايش لسحرا ان من البيان لسحر يعني قد يؤثر عليك صاحب المنطق الجميل فيسحرك فيؤثر فيك ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها سحر النميمه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها سحر واذكر لكم قصه بهذه المناسبه حفظكم الله تطرد النوم لان اصحاب الصف الاول ناموا وه يكادون ينامون فاذا كان اصحاب الصف الاول ناموا فمن بعدهم انذا باولى بعدهم انذا اولى لا اقول لكم القصه يقولون حفظكم الله تعلق رجل نعوذ بالله امراه متزوجه احب رجل امراه متزوجه وقد سمعنا قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم اذا تزوجت المراه تق الله وتركها لزوجها لا تنظر لها لا بحلال ولا حرام لكن هذا المفتون حسد هذا الرجل نسال الله العافية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في اثنتين. رجل أتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل و النهار ورجل أتاه الله المال فسلطه على هلكته هنا نغبطه اما في الدنيا ما احد يغبط حفظكم الله ما احد يغبط هذا الرجل حفظكم الله اراد ان يذهب الى ساحل حتى يفرق بين هذا الرجل وبين امراته فقالت عجوز لا لا تذهب الى الساحر انا اكفيك انا اكفيك انظر انظر إلى بعض الكيد والمجد قالت أنا أكفيك فذهبت إلى المرأة وقالت زوجك سيتزوج عليك وأنا عندي لك طريقة إن عملتيها لا يتزوج زوجك عليك قالت ما هي قالت شعرات من شعر رقبته قالت صعبه كيف أعذر شعرات من شعر رقبته قالت إذا نعم خذ الموسى بسرعه كذا وثنت فيكم شعر من شعرات رقبته قالت ولايت قالت أبدا إذا جبتيني شعرات من شعر رقبته أنا أعمل لك عمل لا يتزوج عليك زوجك أبدا والنساء هذا أعظم مشكلة عندهن أعظم من الشرك أكبر وأعظم من الكفر والنفاق العمل الزواج هذا قضية الزواج إذا سمعت المرأة زوجها يتزوج عليها نسية الكفر والشرك الأكبر كله بسيط عندها نسأل الله لنا ولهم الهداية ولذلك حفظكم الله إياكم أن تجادلوا النساء في الزواج فتخرجونهن من الإسلام إلى الكفر تتزوج أباح الله لك الزواج تزوج وأنت ساكت لا تجادلها تقول جادلك في الزواج وقال الله ما عنده، قال الله ولا قال الرسول تتزوج لا كنت فحلا تزوج وأنت ساكت لا تجادل فتسبب للمسكين الكبرى بالله عز وجل ثم ذهبت إلى الرجل وقالت زوجتك خائنة اعوذ بالله والله ما علمت عليها إلا خير قالت يا مسكين الليلة هذه ستقتلك فتناوم هذه الليلة سترى هذه المرأة قد جاءت بالموسى لتذبحك فذهب المسكين وتناوم شخار وتسمعه عند الباب متناوما فجاءت المراه المسكينه تريد ان تاخذ شعرات جاءت بالموسى فلما اقبلت بالموسى لتاخذ مسك يده يا خائنه يا فاجره تريد انت طارق ثلاثا فطلقها فخرجت من عندك فتزوجها ذاك رجل اخر ولذلك عن علي رضي الله عنه قال ما طلق أحد للسنة فندم ما طلق أحد للسنة فندم يندم الإنسان لا تستعجل بالطلاق تثبت ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فوحد لكم الله إلى هذه العجوز بكيدها استطاعت أن تعمل ما يعمله الساحر في التفريق بين المرء وزوجه ولذلك إذا جاءك إنسان وقال أهلك أهلك زوجتك أمك أبوك تثبت اصبر لا تستعجل لا تستعجل حفظك الله فتعني فتهلك فكاهنا فقد كفر